يقول السائل أيها أفضل في لقطة الحرم أن يتركها أو يعرفها أو يأخذها إلى الأمانات تعريف تعريف اللقطة إذا كان يتمكن من ذلك حفظا لها وحرصا على إيصالها لصاحبها لأن الوضع في الحرمين يختلف عن البلدان الأخرى لأن قد يكون الذي ضاعت منه اللقطة حج مثلا هذه السنة ولا يتمكن أن يحج إلا بعد ثلاثين سنة ليس الحج أمرا أو الاعتمار أمرا متهيا فقد يتيسر له الحج بعد ثلاثين سنة ثم يأتي ويقولنا حججت قبل ثلاثين سنة وفقدت كيت وكيت فهذا مستمر في التعريف إلى أن يتيسر مجيء صاحبها أو أيضا من مجي من كلفه صاحبها بالبحث عن حاجته فإذا كان يتيسر له هذا التعريف ويحتمل هذا الأمر من باب الإحسان فهذا باب خير وحفظ لاموال الناس وحقوقهم إذا كان يحتمل ذلك إحسانا للناس وراغبة في أداء الحقوق لأهلها وإلا يؤدي الأمانات والأمانات أصبحت تحقق في هذا الباب فائدة عظيمة لأن تعارف الناس على أن من وجد مفقودا سلمه لهم ومن فقد شيئا بحث عنه عندهم وإذا قال, قال فقدت كذا غالبا يقال لا اذهب للأمانات لعلك تجد عندهم فأصبحت جهة واحدة تجمع الطرفين نعم أحسن عليكم يقول وما حكم اللقطة التي يغلب على الظن أن صاحبها لن يعود للبحث عنها إذا كان المبلغ زهيد العلماء قالوا الأشياء الزهيدة مثل الريال والريالين والشيء الذي صاحبه لا تعلق به ولا يبحث عنه قالوا مثل هذا يتصدق به عن صاحبه إذا وجد الإنسان ريالين أو أشياء آآ آآ زهيدة ويعلم أن صاحبها لن يبحث عنها وربما أنه أيضا آآ آآ لا آآ غير قضية أنه لا يبحث عنها قد لا يفقدها اصلا وإذا فقدها وقيل له هذه مثلا خمسة لكن يقول أنا فقد خمسة لكن ما ما لن أأخذ هذه ما أخشنها ليست لي مثلا فمثل هذه الأشياء الزهيدة يتصدق بها عن صاحبها هكذا ذكر أهل العلم نعم. صلى الله عليه وسلم يقول هل الخادمة ينطبق عليها ما ينطبق على الأمى نعم من حيث التعليم والوعظ لا شك أنه مطلوب تعليم الخادمة وتأديبها وإذا وفق من عنده خادمة إلى تعليمها وتأديبها باداب الإسلام طبعا الوضع في الخادمة يختلف عن ملك اليمين الخادمة ملك اليمين محرم و ويخاطبها ويجالسها ويختل بها إلى اخره اما الخادمة لا وضعها مختلف لكن يعلمها عن طريق أهله وعن طريق توفير مثلا الأشرطة أو الكتب التي تفيدها علما وأدبا وخلقا يوفر لذلك وعن طريق أهله يحرص على أن يصل العلم والفائدة إلى الخادمة وبعض الخادمات رجعنا من بعض البيوت دعاة الله في بلدانهن بعض الخادمات رجعنا إلى بلدانهن دعات إلى الله اعتني بهن عناية دقيقة واعتني بهن من حيث التعليم ومن حيث التأديب ومن حيث المعاملة الطيبة اعتني بهن عناية عظيمة جدا في بعض البيوتات فحصل في ذلك خير عظيم جدا من حيث أن أولا أدب الخادمة وتعلمها ينعكس على البيت نفسه وعلى أهل البيت وعلى أولاد الأولاد والصغار الذين في البيت ثم فيما بعد أيضا المكان الذي ستذهب إليه سينفع الله سبحانه وتعالى بها نان صلى الله يقول هل تعرف اللقطة في المساجد والمدارس والأماكن العامة في التجمعات تعرف في التجمعات والمساجد ليست موضعا لهذا الأمر أو السؤال عن الضاله والبحث عن الضاله ليست مكانا لذلك لكنه يعرف بها في في التجمعات ولقاءاته بالناس يقول وجدت كذا إن وجدتم صاحبه أو نحو ذلك فأبلغوني أو أرسلوه إلي إلى نعم نعم الله عليكم. يقول كيف أفلح في إصلاح أولادي بارك الله فيكم أصلح الله أولادنا أجمعين وهداهم إليه سراطا مستقيما إصلاح الأولاد ولا سيما في هذا الزمن الزمن كثرت فيه الفتن مثل ما قال حد كبار السن في أثناء حديث عن هذا الموضوع قال أولادنا رأوش أشياء ما رأيناها أولادنا رأوا أشياء ما رايناها ففعلا الأولاد يعني وقفوا على في, في, في هذه الحياة على أمور وأبواب تفتح لهم الشر، تفتح لهم الفساد، توقعهم في منزلقات وفي انحرافات، فاحتاج الأبناء والأولاد والبنات إلى رعاة دقيقة وإلى تفطن وإلى مسايسة. وقبل ذلك كله واثناءه وبعدها يقبال على الله بصدق والحاح عليه أن يهديهم أن يصلحهم أن يجنبهم الفتن أن يحفظهم ودعوه الوالد لولده مستجابة فيلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويعتني بأولاده توعظا وتذكيرا ويا بني ويا بني بالدعوة بالحسنة والترفق يجمع بين الدعاء والدعوة والهداه بيد الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله ليكم يقول كثيرا ما تقول النساء إن نظرهن للرجال ليس كنظر الرجال للنساء ويستدلنا بحديث رؤية عائشة رضي الله تعالى عنها لرجال من الحبشة يلعبون فكيف الجمع بين ذلك وبين حديث ابن أم مكتوم الذي جاء فيه أعميا وين في القرآن في سورة النور قال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ثم اتبعه بقوله وقل للمؤمنات يغضضن من أفصارهم فهو مطلوب من الرجال والنساء على حد سواء مطلوب من المرأة أن تغض بصرها ومطلوب من الرجل أن يغض بصره. فالأمر مطلوب من الرجال ومطلوب من النساء على حد سواء لكن الأمر الذي العارض أو الأمر الذي لا يكون مقصودا أو نحو ذلك هذا لا حرج عليها فيه لكن كونها تنظر الرجال حتى من خلال الوسائل والآلات الموجودة هذا باب فتنة على المرأة ولا سيما الشاب فهذا باب فتنة فعلى المرأة أن تتجنب ذلك وتحرص على البعد عن النظر إلى الرجال عملا بقول الله سبحانه وقل للمؤمنات يغضضنا من أبصارهن نعم أحسن الله ليكم يقول هل يسن لمن جاء للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب للصلاة في مسجد قباء؟ من وصل المدينة بنية الصلاة المسجد النبوي يؤجر على ذلك وعلى هذه النية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد فتكون نيته أصالة في المجيء إلى المدينة الصلاة في المسجد النبوي فإذا وصل إلى المدينة وصلى في المسجد النبوي فإنه يعمل بالحديث الآخر من أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة من تطهر في بيته وأتى قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره فيتطهر في الفندق أو الشقة أو المكان الذي يسكن فيه في المدينة ويذهب إلى مسجد قباء ليفوز بهذا الأجر لا يرحل من بلده بنية مسجد قباء وإنما يرحل من بلده بنية الصلاة في المسجد النبوي لأن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وإذا وصل المدينة وصلى في هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام انطبق عليه العمل بالحديث الآخر من تطهر في بيته واتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كاجر عمره نعم. حصل الله ليكم يسأل عن حكم لبس الدبلة التي تلبس عند الزواج هذه تسمى دبلة الخطوبة والغالب الله تعالى أعلم أنها شيء من التشبه وهذا نبه عليه أهل العلم أن وقت الخطوبة تلبسه ويلبسها يعني هي تحضر خاتما وهو يحضر خاتما من نوع معين فتلبسه الخاتم ويلبسها وأصبحت الخطوبة متعلقة بذلك الخاتم ولهذا إذا أراد أن يهددها بطلاق أو نحو يمسك الخاتم الذي في يده مشيرا بانه سيخلع الخاتم لأن أصبعتها الخاتم هو رمز الخطوبة وهذا لا وجود له في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أشياء خذت من غير المسلمين حتى إن الأصبع الذي توضع فيه الدبلة نفسه في تشبه في النصارى والنصارى عندما يضعون الخاتم يقول باسم الأب وباسم الأم وباسم روح القدس ثم يضعه في أصبع معين وشابهوهم في وضعه في نفس الأصبع الذي يضعونه فيه فمثل هذا العمل لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعمل السلف الصالح وفي التحذير من التشبه أحاديث كثيرة ثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم أحسن الله يقول ما نصيحتكم لمن يرفض تزويج ابنته من أجل أن تكمل دراستها رفض تزويج البنت من أجل إكمال الدراسة وبعضهم يزيد على ذلك من أجل أن تعمل وينتفع بمرتبها إذا عملت هذا من العضل لها لأن إذا جاءها الكفء الكريم عليها أن يزوجها وأن لا يؤخرها وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه قال إلا تفعلوه تكم فتنة في الأرض وفساد عريض حذر عليه الصلاة والسلام من ذلك فالمرأة إذا جاء نصيبها أو جاء الكفء الكريم على والدها أن يبادر بتزويجها لا مانع مثلا أن يقول نرغب أنها تواصل دراستها أو تكمل دراستها أو يتفاهم مع الزوج حول هذه القضية أما أن يجعل البنت تتعطل عن الزواج وتتأخر ربما يكون هذا هو نصيبها ولا يتهيأ لها بعد ذلك الكفو الكريم وكم من بنت أصبحت ساخطة شد السخط على والدها لأنه أضر بها إضرارا عظيما في الحياة التي كانت ترغب أن تعيشها أو الكفؤ الكريم الذي كانت ترغب أن ترتبط به فلا يجوز له ذلك بل إن كان قد جاء الكفؤ الذي رضي دينه وخلقه وقبلته البند فليزوجها وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد